تعريف نشيد الاستقلال التركي نشيد الاستقلال ليس نشيدا فقط بل هو أكثر من نشيد لأن أهميته تعود إلى الظروف الصعبة عند تأليفه أعلنه المجلس الوطني التركي نشيدا وطنيا في 12 مرت 1921 وبعد تأليفه كان يتوسل محمد عاكف أرسوي إلى الله بقوله ربي لا تكتب على هذا الشعب كتابة نشيد وطني مرة ثانية